إن الله مع الذين تقوى الذين أمروا بالإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة بالعالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلمنا في المنزلة السابقة. عن منزلة الزهد وبالأحرى تكلمنا في مقدمة عن الزهد وكلها للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى واليوم نبدأ قول صاحب المنازل الذي هو الشيخ الهروي رحمه الله تعالى يعرف الزهد قائلا الزهد هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية الزهد هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية والشيء المراد هنا إسقاط الرغبة في الشيء هو المزهود فيه وهو كل ما سوى الله وهو يعني أن تسقط وعبر بالرغبة لأن الإسقاط للشيء المرغوب صعب وفرق بين الرغبة في الشيء وبين طلب الشيء ثم العجز عنه وأريد بذلك مسألة شخص لا يحب شيء ولكنه مجبور على أن يتعامل مع هذا الشيء فإذا ما فاته الشيء فرح هذه ليست عبوديه لكن إذا كانت لديه في الشيء رغبة ثم فات الشيء من تلقاء نفسه تعبدا لله لا شك أنه سيجد في دواخله معاناة في ترك هذا الشيء وهذه هي العبودية الحقيقية ولذلك الدنيا عبر القرآن عنها بتعبير عجيب بل تؤثرون والإيثار ليس مجرد الرغبة في الدنيا إنما طلب الدنيا الحاحا وللآخرة خير وأبقى فقوله إسقاط ورغبة هذا كلام متين لماذا؟ لأنك لن تترك الشيء عجزا إنما ستترك الشيء وتسقطه مع الرغبة فيه يضرب علماء السلوك والتربية في الإسلام مثلا يقولون شخص أراد أن يسرق و اراد ان يسرق اول شيء ثم تحرك نحو السرقه وطاف بالبيت الذي يريد سرقته فوجده صعب المنال و بعيد أو او مشدد الحراسه ورجع ولم يسرق لم يكن على هذا الرجوع ماجورا لانه ترك السرقه عجزا و شخص اراد ان يسرق وذهب إلى مكان السرقة ثم قرر أن يسرق خوفا من الله ورجع دون أن تكون هناك حراسة هذا مأجور على رجوعه هذا وهذا فرق كبير جدا زي شنو مثال بضربوه يقول لك القليسة دار الشير اللبن تشيب تشيب ما قدرت أول لحما المعلقة فينا قال شنو قال عفنا ما قدرتي. لو هي لو لقت خيها ما بتقول عفل تأكلها لكن في الان ما لقت بررت لعجزها ولذلك هذه النقطة مهمة جدا في الزهد لماذا زهدت في الدنيا عجزا او مع الرقبة اسقطت طلب الشيء فرغبت عنه فزهدت عنه وأنت فيه راغب لذلك قال اسقاط الرغبة عن شيء قال بالكلية وبالكلية هذا كلام عظيم جدا بالكلية يخوانا الكلام هذا ما يدل عنه بالكلية إذا زهدت في شيء وأنت لتزهد في الشيء لابد أن تقارن هذا الشيء بالذي زهدت من أجله يعني مثلا أنت زهدت في الناس لماذا زهدت في الناس طمعا في الله وهل هنالك مقارنة بين الخالق والمخلوق أسطى ما في القارنة زهدت في الدنيا لماذا؟ لأجل الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين زهدت في الدنيا طمعا في الآخرة ما في مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة فإذا زهدت في الشيء ازهد فيه بالكلية لماذا؟ عدم الزود بالكلية أن تحين منك إلى الشيء المزهود فيه بين الفينة والفينة التفاة قلبيه اخواننا الالتفات كثير نحو الأشياء أسوأ أنواع الالتفات التفات القلب إلى غير الله ولذلك يقول ابن القيم في المدارك لكن في ليس في هذا الموطن يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلتفت في صلاته أو يجول ببصره قال تلك اختلاس يختلسها الشيطان من صلاة العبد قال فإذا كان نصيب الشيطان من عبودية الصلاة التفات البصر فكيف بمن التفت قلبه لغير الله تعالى كيف يكون تكون نصيب عبوديته لهذا الغير الذي التفت إليه وقد يكون منصب تلتفت اليه وبه تتعلق وقد تكون امراه حتى ولو كانت زوجا بها تتعلق وبها تتشبث لو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد ان الدنيا وما في حواياها دمجل ليلى لا قال تراب من غبار نعالها ألذ وأشخى الى نفس من ليوائها لو قيل للمجنون ليلة ووصلها تريد أم الدنيا وما في حواياها يقولك لا دنيا ولا كريستا ولا كامري ولا دفار ولا ركشة ولا أمجاد ولا سيراميك ولا كذا يقول لك بس لقال تراب من غبار نعالها أورد هذا البيت ابن القيم في الفوائد يا اخوانا كتاب الفوائد من الكتب التي ينبغي أن تقرأ قال في كتاب الفوائد إذا كان هذا قول محب ليلى فإن قول محب الدين نظرة من محمد أشفى إلى نفسي من الدنيا وما فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا الكلام ابن القيم أورد الشعر ده قال زيما فيناس بحب ليلى شديد فيناس بحب الله شديد وناس بحب الاخره شديد وناس بحب الدين شديد وناس بحب الرسول شديد ولو قلت لهم نتيق الدنيا كلها ولا الدين يقول لك الدين أحسن لي من أي حاجة ولا الآخرة خير لك من الأولى هذا كلام عجيب فالتفات القلب إذا أخذ الشيطان من البصر نصيبا فصارت عبودية للشيطان يا أخواننا الزب يصلي لله وفي الصلاة قاعد عين بعينه عبد الله بجزه وعبد الشيطان برضه بجزه أخذ الشيطان نصيبا من عبوديتك لله له فكيف إذا التفت قلبك إلى غير الله وضرب ابن القيم لذلك مثلا أخواننا الأمثال مهمة بتوجع الكلام في الذهن قال لو أنك دخلت على ملك من الملوك قال لو جعلت معه وجاء من يقدم لك الماء قال لو جعلت وأنت في حضرة الملك التفت إلى هذا الخادم وتكلمت معه زمنا طويلا وتركت الملك لا وطرده وترضاه يقول لك انت هو اقوى بره هو ذات الخادم ما بتكلم معك والملك قاعد قال فكيف بمن يخدم الله ثم يلتفت الى عبيد الله الذين هم يخدمون الله هل هذا يصح لا يصح طيب لا يجوز ذاته انت حوايجك عند الله ولا عند البشر حدد من الان حوايجك دايره عند الله ولا عند البشر كان عند البشر ما عندهم زول حوائجك ما عنده تقول الدين كيف لو بيجا ملي ولا بيجا نبي ولا بيجا ملك ولا بيجا رسول ولا بيجا شيخ ولا بيجا فكي ولا بيجا صالح حد انت حاجتك عمينه طيب ان ما عنده حاجتك بديك لي؟ البشر حوائجهم عند واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لا لا تطلبن حوائجك ممن لا يملكها وممن ليست عنده لذلك هو يتكلم عن يقول الزهد هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكليه والله يا إخواننا دار الله يقدرنا علىه بس والله إحنا عارفين حوائجنا الله، لكن البشر دين غير ما عارفين المعلمين يقول شنو مع يقيننا أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا حتى لانفسهم حتى لانفسهم ولذلك قال اسقاط الرغبه عن الشيء بالكليه بان تلتفت ولا تتشوق ما في نوع من الناس ممكن يخلي شيء حتى يخلي الزهد اللي بيزهدوا فيه ما سوى الله اخواننا أول حاجة لا بد أن تزهد في الناس في سنن ابن ماجة فيما صححه الألباني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اعرابي يا رسول الله دلني على عمل إن فعلته أحبا لله وأحبا للناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ده شيء تزهد فيه لكن في نوع من الناس مثلا يخل الخمره خلاص تاب بعدين مرة مرة يقول يحد الأيام زمان والله كنا بنسكر السكر سكر ده تاب بحسن ده شدة انت أنت لكن ما بالكلية لأنه ما زال قلبك يشرئب إليه بين الفيلة والفينة وما زلت تتطلع إليه وما زلت تلتفت بقلبك وتتشوق تتشوق تقول يحد الأيام زمان والله كنا بنجيب شنو بنسو شنو بنعمل شنو لكن الله تعب علينا كيف الله طاب عليك معناها الأيام دي أحسن لك الأيام زمان كده، أليس هذا هو العدل والانصاف طيب قال الهروي إخوانا الهروي كلامه جميل وسرح ابن القيم أجمل يقول الهروي والزهد للعامة قربة وللمريد ضرورة وللخاصة خشية كلام متين شديد الزهد للعام يتقربون بهذا الزهد إلى الله يتركون المحرمات ويتركون ما قدروا عليه وهم بذلك يتقربون إلى الله أما بالنسبة للمريد وسمي المريد مريدا لطلبه بإرادته رضا ربه لأنه يريد المريد يريد وهذا لفظ قرآني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 يزاحم قلبه فلذلك يختلط في قلبه حب الله وحب الشيء الوم سوى الله الزوجه الولد اخواننا شوف تحب ولدك لكن ما درجه تصادم حب الله في قلبك غلط تادبوا خالف الشريعه تجذبوا قل إن كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين معناه ينبغي أن تحب أن تحب الله وأن تحب رسوله صلى الله عليه وسلم اجل من كل ذلك كله المال والبنون والتجاره والنساء والمساكن وهكذا طيب ثم شو هذا كيف المريد قلبه لا يحتمل لذلك من ضرورات المريد أن يزهد في شنو فيما سوى الله لماذا ليخلو قلبه خالصا لله ليخلو له قلبه خالصا لمن لله هذا مقام قام رفيع قال وهو للخاصة خشية صحيح وهو للخاصة خشية ليه الخاصة وصلوا إلى درجة من الانس بالله فهو يخشى من كل ما يزاحم قلبه حتى لا يذهب لذة ما وجد ومتعة ما أدرك من الصفاء والأنس لذلك هو يخشى شنو يخشى كل سلس والله يدخل قلبه اتضح الكلام اتضح الزهد للعام مشنو قربة والقربة ما يتقرب به إلى المحبوب، وهو للخاء، لل لل هو شنو؟ ضرورة لأن المريد يريد أن لا أن يكون قلبه، أن يكون قلبه كله لله، وما سوى الله يزاحم قلبه، فهو مضطر إلى أن يزهد فيما سوى الله ليخلو قلبه لله، هو للخاصة خشية الخاصة يخشون من من المزاحم، لماذا؟ لانهم في حاله صفاء وانس بالله فاذا دخل سوى, ما سوى الله في قلوبهم كدر صفاء اللذه ومتعه التعلق بالله وصرف القلب عن الله وهم لذلك يخشون على صفائهم ويخشون على انسهم بالله واضح طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات الزهد على ثلاث شنو درجات الدرجة الأولى الزهد في الشبهة الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبه والانف من المنقصة وكراهه مشاركة الفساق هذا من أجمل الكلام هذا كلام منه؟ هذا كلام رحمه الله طيب الزهد في الشبهة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 لكن الشبه هي الشيء الذي في الوسط بين الحلال وبين الحرام في حاجة في النص كده بين الحلال وبين الحرام مثلا إذا وجدت شيء في بيتك جدت لجد تمر سكر زيت أنت زورت شيدا البيت أنت بتجيب في احتمالات جرى كانت الزيت دي جات شنو هدية احتمال ولا احتمال ناس البيت خشيف في صرفه أو وفر وجاوشنو الجركانة ممكن تكون ااا جابوها بالدين جابوها فعل مردوكان وهي في النهاية عليه كده بيقول لك انت بعدين تدفع كل احتمالات موجودة الرسول عليه الصلاة والسلام دخل البيت الحديث الصحيحين وجد على فراشه تمرة تمرة واحدة بس قال وإني لانقلب إلى أهلي الحديث متفق عليه فأجد على فراشي تمرة ساقطه قال يجد التمر ساقطه قال فأتناولها لأكلها شيل التمر في إيده وقرب لخشمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأذكر فأخشى أن تكون من تمر الصدقه فأدعها تمر الصدقه الصدقة جائزة لكل الناس. حسناً واحد قال بصدق بتقول له بتقول لكن الصدقة لا تحل لرسول الله ولآلائه صلى الله عليه وسلم. لا تحل. حسناً لو جابوا في الجامعة رزب يا دم قالوا بصدق. في ناس بيأكله. تقول له ليه يقول لك هذا وقت الصدقة. أنت من آل الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن ما عارفين. أنت من أنت من من, من, من آل البيت ونشلون. لا تقول ما تحرم إن شاء الله ما حرم عليك. وده تحريم ما يقرب الزول إلى الله عز وجل تحريم من باب زيانة التكاليف على آل النبي سلم من أجل صيانتهم ومن أجل ترفيعهم هذا الكلام قال في شيخ قال الصدقة للفقراء والمساكين والما فقير وما مسكين ما يكم هذا الكلام فيه تفصيل الصدقه بمعنى الزكاة المفروضة ايضا تسمى صدقه انما صدقات الفقراء المساكين الصدقه التطوع ليس بالضروري ان تكون لمسكين ولا لفقير عرفته يعني زكاتك اللي بتطلع انت ممكن انت هسه بيطلع زكاة بس بس ولا تصدق الزكاه دي للفقراء والمساكين والمصاريف بس اما الصدقه بمعنى النافلة والتطوع هذا بابها واسع ما في شيء يمنع فمثلا الصدقه انا مسلم في اشبه التمرذي لا اعرف من الصدقه لا اعرف هديه نفس الصلب كان جابوا له هديه قال له دي ما صدقه نيتي ما صدقه شوف الفريق هديه يا رسول الله يا كولا شوف الفريق مع انه دي طلعها زول ودي طلعها زول كان قلت له دي صدقه وياكولا وكان جبتها لاكيد نفس الزول وقلت له دي ما صدقه دي هديه ياكولا يقبل الهديه ولا ياخذ الصدقه صلى الله عليه وسلم احتمال جابوه اهله احتمال اشتروه احتمال ادينوه احتمال هديه وفي احتمال لا صدقه الاحتمال ده وقت دخل مع الاحتمالات كلها خلاه كلها بالكليه ده مقام عالي جدا وده هذا سوف نتحدث باذن الله تعالى عنه في المنزله التي بعد منزلة الزهد وهي الورع الورع بعد الزهد طوالي طيب بعد ترك الحرام يا اخواننا شوف في مقامات في شبه أخفه وبعدك في شنو في حرام ابن القيل هنا جاء بعلم قلت زول عجيب خرص قال ما من شيء خلقه الله إلا وجعل له برزخا يعني حاجب الكفر النص قال جعل الموتى والقبرة برزخ بين الدنيا وبين الآخرة لا هو الى الدنيا ولا هو الى الآخرة هل زول في المقابر ده بتقول الآخرة زول آخر رسمي ها القيامة قامت هي الآخر بعد القيامة تقول بعدها يبدأ الحساب دي حاجة في النص لا الى الدنيا ولا الى شنو الى الآخرة أشك من الخطأ الشنيع شيع الى مثواه الأخير قبل القيامة مثواه الأخير ده كيف ده بقول وبعدين الجنة كشل طيب بعدين بحما يقوموه ويجي السراط ويجي وهد المثوى الأخير ذا كيف ما في مثوى أخير المثوى الأخير ففريق في الجنة وفريق في السعيد وجعل المعاصي برزخا بين الكفر والإيمان المعاصي ما كفر العاصة بكافر ولكن ما في إيمان حاجة في المص وجعل الأعراف برزخا بين الجنة والنار وعلى الأعراف العراف دي حاجة في النص بين الجنة وبين النار إذا صرفت ابصارهم تلقى أشنو أصحاب النار طيب وبين كل مشعرين جعل, جعل مشعرا أو مكانا ليس إليه فمثلا وادي محسغ لا هو إلى مزدلفة ولا هو إلى منى حاجة في النص بين مينة وبين مزدلفة. وعرن برزخ بين عرفه وبين الحرم، لا هو إلى عرفه التي في الحلم، ولا هو إلى الحرم ومكة ومنة ومضدرة، وهكذا. بعيداً عن شنو عن المسائل دي، وهلأك وقت برزخ بين الليل وبين النهار، ما بين طلوع الفجر بعد ما الناس يصلي صلاة الفجر لحد ما الشمس تطلع دي حاجة في المسجد، برزخ بين الليل وبين النهار، وهكذا. قال وبين كل منازل السير إلى الله والمقامات القلبية برزخ ومن هذه البرازخ الشبهات هي برزخ بين, بين الحلال وبين شنو الحرام لا هي إلى الحرام المحض ولا إلى الحلال الصرف طيب قال الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام مؤكد بالحذر من المعتبه يعني سبب تركه للشبهات خشية أن يعاتبه الله بالحذر من شنو من المعتبة هو يترك الهوالي الحرام يا الحرامي ما يترك الحرام الحرام ده يتركه شنو وجوبا يترك الحرام شنو وجوبا لكن الغرض أنه يترك الحرام الشبهات وسبب تركه شنو الحذر من شنو من المعتبة أي خوفه من أن يعاتبه الله عز وجل طيب قال والأنفة من المنقصة صحيح ده كلام مهم يدرك الشبهة خشية أن ينقص مقامه عند الله عز وجل خشية أن يسقط من عين الله وأسوأ شيء أن تسقط من عين الله عند إذن يرفع تأييده وحجابه عنك فإذا الفضيحة أقرب تكون وإلى الذل والمهانة من الخلق ومن العباد أقرب ومن يهل الله فما له من مكرم لذلك قال يترك الشبهات خشيه ان يسقط من عين الله يا أخوان ما زل عاصي بترجع عنده العصيان بعض الناس عندهم وفي الناس مساكين بيعصوا وما عندهم يا اخي عليك الله ما تكرهون ذاته حرام شون ينزل شوف له شغل نحن نخش الجنة قدامكم يقول لك ويقعد لك الله فارغ زيادة ده ابكي عليه لأنه سقط من عين الله وما استرسل عبد في معصية إلا بعد أن سقط من عين الله ولو كان عند الله جليلا لحجبه ولا منعه ولا وفقه ولا صده ولا حجبه عن العصيان وهذا شيء عظيم جدا ينبغي يكون في ذهن كل مسلم والأنفة من المنقصة في سؤال قال شخص أنفة من المنقصة ماذا يكون ناقص أن لا ينقص عند الله هل انفه الرجل أن لا يعاب عند الناس ولا أن ينتقص أمامهم هل هي مذمومة أم محمودة رفزوا المحترم في الشارع لو حاولت أتحذر يقول لك الناس بعاملين خلينا نكون محترمين أحسن هو ما دير قدام الناس يكون يطرطش الشدى بنقص ال هذا محمود هو خشية أن ينتقص أمام الناس ابن القيم عجيب يقول محافظة الإنسان على كرامته أمام الناس نفسها من الدين وعلى الإنسان أن ألا يتعرض عند الناس لما يشينه ويعيبه يعني ما تبشي اسمح لي للعبارة يعني معلش اسمح لي ويقوم الناس تتحق فيك ويعملوك يعني الملعب لا خليك إنسان جادي دي, دي كمان في ناس معنا يصروش أربع وعشرين ساعة يزول جادي تقول السلام عليكم عليكم السلام ده ده ما جادي ده مكشر مكسر مالك يزول ما شنو فيش له الشغلة دي داري لا نفسك وخير الأمور أوصلتها فإن ابن القيم يرى أن هذا ليس بمعيب أن يستنكف الإنسان أن لا ينقص أمام الناس لكن أن يكون دافعه الأساس أن لا ينتقص عند الله أن يكون دافعه الأساس أن لا ينتقص عند الله أن لا تكون عنفته وخشيته كلها من الناس أن تكون خشيته من أن ينتقص من عين الله اتداء ثم يحافظ على كرامته وعلى هيبته بينه بين الناس قال الهروي ده كله في الدرجة الأولى وكراهه مشاركة الفساق يا سلام ده كلام عجيب قال ليك الدنيا ده ده الكلام مو دار تذهب في الدنيا قال ليك مواطن رغبة الناس في الدنيا شنو الناس كلهم بيحبوا في الدنيا شنو زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد المواطن في الدنيا الدنيا حيات كثيرة في في الدنيا, الدنيا بما فيها يزدحم حولها الناس ومعظم الذين يزاحمونك في الدنيا مما لا قيمة لهم الآن أكثر من يملك الدنيا أموالا اليهود. فشل. في فزوا عنده كلام غير كذا. فزوا عنده كلام غير كذا. اه. الدنيا عمن الآن عند اليهود. أكبر ثلاثة تجار في أمريكا أصول يهودية. ثرواتهم تساوي جميع الثروات الموجودة في إفريقيا حكومة وشعبا. أغنى ثلاثة في أمريكا بساو جميع حكومات إفريقيا مصر والسودان ونيجيريا. وجنوب افريقيا وتونس وليبيا والمغرب دخل البترول ودخل البنوك المركزية ودخل العربات والمكاتب والطرابيز السمحة زائد الشعوب عندكم شنو الركشات والدفارات والقلابات بتاعت الرملة كويس؟ والكسارات بتاعتها ما هي؟ الكسارات تكسروا وبيعوا شنون هل يكسروا في الخالة شنون؟ يكسروا الحجار صحى النصر النصر والعمارات في المنشية والفي الإسكندرية والعمارات في الطائف والفي الصافية كويس الشغل دي كلها كان لميته قروش ذيك منها منه تاني في شنو قولين في شنو يا أخواننا قال ليه إذا كان عائلتنا الدنيا بتحتقرها فعلا هذا الكلام مأخوذ من قولي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء خلي يكون عندهم كله فهو يا رب القيم ان الدنيا كذيذة من الزحام يعني مليانه بالناس يا حس اخوانا حسفي زو بدير وسط الناس تقولوا يا اخواننا انتو جا انتو الدنيا ما جايه بالله خبر اهتموا بالدنيا شويه هناك بديروا وسط الناس كده زمان الصحابه الله لهم ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي احنا الكلام ده ما بيجي معانا حتى احنا يقولوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني افرمي كده نعمل شنو يقول ولا تنس نصيبك من الآخرة الصحابة كانوا منغمسين ومهتمين بل الآخرة شريط الدنيا ما يجب أن خبر. الله قال لهم الدنيا دي كمان التفتح على شوية هل متفتين مرتفتين أصلا على الدنيا قالوا لهم على شوية كيف تاني أصلا الدنيا كغيظة من الزحام بم... بورادها يعني ناس أدواردين الدنيا ابن القيم قال والمؤمن استنكف أن يشاركه في الدنيا هؤلاء لذلك طوال جاب بأبيات شعر هذه الأبيات نسبت للنعمان ابن المنذر ابن ماء السماء زوجه المتجردة سقط خمارها فالنابغة الزبياني لمحها وأنشد فيها قصيد ألف قصيدة فيها وهي حتى شما يشوفوها قامت شالت النقاب بيدها وغطت وجهها بيدها الثانيه حتى لا ترى لكن قام شافا لكن بعض الناس أوشى إلى النابغة إلى النعمان، إلى إلى إلى إن النابغة وصف وصف قال له هذا وصف مجرب يعني زر شافه وشاف جسمه كله فقام هو طلقه فهي اعتذرت إليه حتى النابغه قال, قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد بعد ان كان في حنه في أطرافه وصف قال عامل زي عنب عنب كدقاته الشعر ديما مجرمين جرام شديد كويس كان النعمان أهدر دم النابغه وطلق المتجرده فلما شكت اليه قال اذا لم اترك الماء التقاء تركت لكثره الشركاء فيه واذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه المحل بيسرب منه الكلب أن ما بيسرب منه ابن القيم جاب الأبيات في الدنيا قال المؤمن إن لم يكن معه إلا هذه الأبيات في ترك الدنيا لكفاء يقول كيف أن في دنيا كل من يقف ببابها ويجري فيها من الفساق أو معظمهم خاصة من اليهود إذا لم أترك الماء التقاء تركت لكثرة الشركاء فيه وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه الدرجة الثانية من درجات الزهد قال الهروي الزهد في الفضول الفضول ما زاد على الشيء وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت تعريف من؟ تعريف الهروي على للفضول هو ما زاد على المسك ما المسك ما يمسك النفس ويقيتها والبلاغ هو ما يبلغك مقصودك يعني اي حاجه زادت على الشبع الشيء بشبعك ده زايد من الدنيا والشيء بمسك من الاكل والشراب وال والبيت ده اي حاجه زاد عليها يعتبر يعتبرش فضول فما زاد على المسك المسك شنو ما يمسكك والبلاث البلغة من الطعام ومن الشراب وهكذا قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فافنيته أو لبست فابليته أو تصدقت فامضيته ما عنده حد غير كده قولك جروشي وعند عنده شب تأكل وشب تلبس وريني في شو ده كله انتا تستفيد منه كثير خاصة اللي بمشي للوراث انت تستفيد منه منه كثير طيب قال شنو ليه قال الزهد الدرجة الثانية الزود. الزهد الأول ترك الشبهه والزهد الثاني ترك شنو عند الهروي ترك الفضول الزهد في الفضول قال باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش وحسم الجأش والتحلي بحلة بحلة الأنبياء والصديقين. وناخوانا المنزل ممتع جدا بالمناسبة منزلة الزهد ممتع ممتع جدا يعني فعل. يقول شوف القرآن ذا كيف؟ هو يأخذ من دنيا ما يقيته ويخشى أن يزيد فبذلك يضيع وقته الذي كان سيعمره بطاعة الله. نحن الدرجة الثانية اسمع القرآن ذا كويس الزهد في الفضول. والفضول هو ما زاد على المسكه والبلاغ من القد قال باغتنام التفرغ الى عماره الوقت بمعنى يا اخوانا الكلام ده كلام عجيب اسمع كامل اسمع ابن القيم يرى ان المؤمن وقته كله لله ولا يسمح بان يضيع شيء من الوقت في فضول شيء لا في اكل حتى الاكل انت ممكن تاكل حد حسه الله يسال لانه ده لازم تاكل لكن التحليه والجبنه والونسه وجيب شطه وتم الملح وجيب لك ليمونه في شنو الحسه شنو وكل القدامك قدامك وامشي طوالي ما تضيع زمنك يعني ما ما تكون حبيس اكل وشراب قاعد لك ثلاثه ساعات في في في اكله واحده ياخذ أكل الشلذه معناها هو اي حاجه بس بتتبعه طوالي ياكل وطوالي في حاجه نافعه ما تضيع زمنه ودي سمات الناس الجادين جد شيخ الاسلام تيميه ابو البركات ابن تيميه ما هو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني عبد السلام الحراني الجد ابن تيميه ابو ابوه ايضا يسمى ابن تيميه الجد الكبير هو الذي كتب منتخب الأخبار ومنتقه اخبار هو الذي شرحه الشوكاني في نيل الاوتار شرح الشوكاني كتاب ابن تيميه الجد عالم كان جده كان عالم قال لك كان إذا خرج إلى الخلاء يدخل دورة المياه ويوقف طالبا من طلابه بالخارج محل ما هو وقف بيكون بقرة طوالي وماشى على الدور وبيقرة لما نجيب في محلة يقوم يقول لي واحد من طلابه بارير يقول أمسك هنا أقرأ لي يقضي في حاجته ويسمع بحيث لا يرد ولا يتكلم لأن السماع ما ممنوع لكن الممنوع التلفظ أسأل ما ضيع الزمن ما في زمن طيب قلنا أن الزاهد سبب زهده هو يتخيل أن كل شيء سوى الله من الدنيا يزاحمه يجعله أن يعمر وقته بطاعة الله تعالى ولذلك من القيم يقول شل. يا السلام ذا كلامنا كده طيب ليه تخريمة ليس التخريمة ما يجينا عليها قال فالمحب الصادق ربما كان سيره القلب هو برضو ماشي بقلبه في حال أكله وشربه واجماع اهله وراحته حتى اذا فعل هذا ليتقوى على طاعه الله فيما بعد لا بد ياخذ حظ من النوم لكن ما عشان يقوم يصلي بعدين بالليل عشان يتهد عشان يقوي بدنه بطريق عشان يجاهد في سبيل الله ياكل يشرب ليتقوى على العباده فلذلك ده معنى لطيف قام ذكر له تخريمه عجيبه قال لان القلب أيضاً يحتاج إلى أن لا يكل إن القلوب إذا كلت عميت حتى لا يكل القلب ولذلك قال ساعة فساعة ولتعلم اليهود أن في ديننا نفسها يعني كان ما يجعل حياته كلها مجرد تقول الزهد لكن إنت إذا أدت الزمن لا تريحل مع أهلك هذا جميل يدخل السروع على الأولاد وبعث الحياة الزوجية من جديد كويس لكن ليقل الهدف أسمى هو يرى أن اللذة المباحة تقوي القلب على الطاعة من جديد وتبعثه من جديد وتلم شعثه قال كان بعض الصالحين لا يتفتح ذهنه إلى التأليف إلا بعد جماع أهله ولذلك كان يعلم أنه إذا جامع أدخل السرور على قلبه فكتفجر عنده معاني علمية رهيبة فقبل أن يجامع يقدم الورق الاوراق والاقلام ويجامع ثم يبدأ يكتب علم لا يستطيع احد ان يحصيه ينزل علم تجلجا لكن الكلام ده معناه انه الحلال عنده شنو طعم قال ما في حرك في الدين وفي بضعي احدكم صدقه لا كلام منه كلام اكثر الناس ادبا ما في ذو مؤدب اكثر منه اصلا قال لك وفي بضعي احدكم صدقه ولذلك دم ما تكلم عنه بإمارة الوقت قال وأما حسم الجاش قال هو بيترك الفضول ليه وبيكتفي بالمسكة والبلغ من القوت ليه قال حتى يحسم الجاش أي يحسم اضطراب القلب فيجعل القلب ثابتا بعد أن يقطع عنه الدنيا وفعلا يا إخواننا القلب إذا قطعت الاسباب المتعلقه بالدنيا عنه فانه سوف يلتفت بكلياته الى من الى الله عز وجل قال والتحلي بحليه الانبياء والصديقين وهذا صحيح يكفي انك سوف تنال من فوائد الزهد انك اتصفت بصفه اتصف بها من اتصف بها الانبياء واتصف بها الصديقون ثم الدرجه الثالثه والاخيره قال الزهد في الزهد هذا كلام متين متين الزهد في الزهد يا اخواننا ابن القيم يرى شيء عجيب يرى ان اصعب الزهد الزهد في الحظوظ الزهد في شنو في الحظوظ في حضوظ النفس والغريبة بيضرب مثال عجيب دائما من القيم لهذه الحضوظ الحظ قد يكون شيئا مباحا أو مستحبا ولكنها حظك القلبي أديك مثال انت لو ذات تتعلم علم العلم تتتعلم ذات تتتعلم ليه احيانا أنا أميذ هذا العلم هذا دافع غير صحيح في طلب العلم واحد يقول لك أنا بميذ للسيرة أشعر ما أقرأ سيرة لا ما تقرأ العلم تقرأ ما تحتاجه من العلم حتى ولو كان شاقا على نفسك إذا قرأت العلم الذي يوافق مزاجك وهواك معناها أنت استرسلت مع الحظوظ عرفت ابن تيمية كان من أحب العلوم إليه التفسير، غير أنه لم يكتف في التفسير ولم يقرأ التفسير، لأنه هو ليبني نفسه ما كان محتاجا إلى التفسير، وليعلم الاخرين الآخرين ما كان المجتمع يحتاج إلى تفسير. عرفته؟ تجي أمسك الحج، حج بعد ما حجت حجة الإسلام. حج لي، الحج الثاني دي حجالي. والله يا أخي. أنا بلغي نفسي في الحج ايماني بزيد بلج نفسي في الحج إيمانك بزيد شيء هل أجر أكتر ممكن جروش الحج تعملى في محل وانت قاعد في السودان يكون أجر أكتر من أجر الحج دائما لا تطلب ما تشتهي ولا تسترسل مع الحضوض الزهد في الزهد يا رب القيم أن أدنى الزهد الزهد في حظوظ النفس وعدم الاسترسال معها انت شوف اشي ناقصك انت مش الشي اللي بتحبه انت اشي ناقصك حقيقه اذا كان اشي ناقصك السيره هاد السيره ما فيش حل حتى لو بتحبها برضو شما المسجد بكون بيحب السيره وناقص السيره لكن لانه بحبها ما قدرت لا بنسف اذا كنت تنقص السيره وانت تحبها سوف تبرع في السيره وسوف تكون اكثر شنو أكثر شنو تخصصا واكثر استفاده في علم السيره وقص على ذلك بقي شنو بقية العلوم فإن أردت أن تكون طالب علم ناجح فابدأ من العلوم بما تحتاج واقعا وليس بما تحب أنت وتشتهي وهذا باب عظيم جدا من أبوابي الزهد أصعب أنواع الزهد الزهد في حضوض النفس ليه؟ لأنها متشابكة النفس بجوة في مختلط اختلاط تقل جدا للنفس طيب الزهد في الزهد هذا اختصره لكم في دقائق يعني معدودة ما معنى هذا الكلام وبعد طوالي إن شاء الله ندخل في منزل شنور الورع ربنا نجعلنا وإياكم من الزاهدين ومن الورعين الزهد في الزهد قال الزاهد امتلأ قلبه بحب الله وبالتالي احتقر الدنيا فليست الدنيا ذات قيمة وذات بال ليرى أن زهده فيها شيئا عظيما ولذلك إذا زهد في الدنيا هو بينه وبين نفسه لا يرى أنه زهد في شيء يستحق الزهد، ولذلك لا يدعي أنه زهد، فلذلك هو يخفي زهده، هو زاهد في الدنيا وأصلاً هو الدنيا جواه إنه حاجة تستحق. عشان كده لما نيجي يزهد فيها ما بيجي في يقول لي الله أنا زاهد في الدنيا، بيختن يقول لي الله أنا زاهد في الدنيا لأن أصلاً هو زاهد في حاجة ما عندها معنا، عشان كده بيزهد في زهده، فيخفيه ولا يدعي أنه زاهد. ده خوراسان سلوب. خراسة مسألة الزهد في الزود طيب السبب ابن القيم والهروي بيروا حاجة مهمة جدا بيروا أن هو لا يرى نفسه قد عمل شيء يعني بيروا انه زهد في الدنيا ده ولا حاجزاته لذلك هو لا يدعيه ثانيا هو يرى ده معنى عميق جدا يرى أن المنع من الله والعطاء من الله فإذا زيد في الدنيا وما جاته لا يعتبر أن هذا فعله هو إنما يعتبر أن هذا من الله له قال لا يدعي شيء ولم يفعله أخوانا المعنى ده واضح كده أنا أقول لكم تاني أظر له مثال زول داير وظيفة الوظيفة ما جاته قام دينع من الموضوع ده رضا وقال الحمد لله ما جاتني الوظيفة ده زاهد ولا ما زاهد لكن ما بيدعي أنه زاهد ليه ما بقول أنا زاهدت في الوظيفة يقول الله ما كاتب لي طالما الله ما كاتب لي معناه انا ما عملت حاجه انا ما زاهدت انا ما زاهد بس كده اللي بيخليه ما يدعي الزهد هو نظره الى اقدار الله واقضيته سبحانه واضح واضح هذا المعنى واخيرا الوقوف على حقيقه الدنيا وتقييمها التقييم الصحيح والوقوف على حقيقه الاخره وتعظيمها والمعرفه ان اقدار الله هي فوق العباد هذه ثلاث أشياء تعين الإنسان على أن يكون زاهدا يعني من معينات الزهد أن يعلم أن الدنيا حقيرة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه وأن الآخرة أعظم وأن الله المنع والعطاء منه فلذلك هو لا يستحق ان يبذل جهدا كبيرا في الدنيا ليه يقول لك المكتوب ده بجيني لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم يقول لك المكتوب ده بجيني طال المكتوب ده بجيني انا ما انظر اتعب في الدنيا ولا وراها المكتوب ده بجيني ويبذل الاسباب معقولة هذه الثلاث اشياء هي الحقائق التي تجعل الانسان يزهد في الدنيا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير